الطالبان أصخي أيها الكون والله لو نظمت في مفاخرهم مئة قصيدة وكتبت فيهم ألف بيان ما أوفيت فأمجادهم لا تفنى لأنها لا تعد ولا تحصى قل ما بدالت عن مسود الطالبان هم سادة الدنيا وما أفخرة الزمان صفهم وقل ما شئت إن لهذه القامات أفق ليس يبلغه البيان قل ما بدى لك عن وسود الطالبان هم سادة الدنيا ومأخرة الزمان صفهم وقل ما شئت إن لهذه القامات أفق ليس يبلغه البيان وسموا لامريكا وقد سجدت لها دول التسلح والغنى والهيلمن يتسابقون إلى المنايا كلما نادت خيول الله حي على الجنان نادت خيول الله حي على الجنان ويسبقون الى المعارك مثلما يتسابق العباد إن صدح الأذان ويدافعون عن النبي وشرعه ولأجله كما شعلوا الحرب العوان ويسابقون إلى المعارك مثل ما يتسابق العباد إن صدح الأذان ويدافعون عن النبي وشرعه ولأجله كم أشعلوا الحرب العوام لا يأبهون لبطش أمريكا ولا يرضون بالعيش المر لا تخيب على الترامتها كذا مشوك رام لا خضوع ولا ارتهان لا يبهون لبطش امريكا ولا يرضون بالعيش المر لا ويجالدون على الكرامة هكذا نشأوا لا خضوع ولا ارتهان هم دمروا جيش الصليف وكان لا يحصى فسل تلك المشاهد كيف كان أرأيت بوذا كيف خر لوجهه حتى بدا متناثرا فوق المكان حتى بدا متناثرا فوق المكان أما الوفاء فهذه يفعالهم انظر إليها فهي أفضل ترجمان قطئ لهم هام التواضع كلما ذكروا أليسوا أهل فضل وامتنان وترك كلام الحاقدين وكلما قالوا فأفعال الكرام لها لسان وترك كلام الحاقدين وكلما فأفعلوا الكرام لها لسان قل ما عن مسود الطالبان هم سادة الدنيا وما أفخرة الزمان صفهم وقل ما شدت إن لهذه القامات أفق ليس يبلغه البيان قل ما بدلك لك عن مصود الطالبان هم سادة الدنيا ومأخرة الزمان صفهم وقل ما شئت إن لهذه القامات أفق ليس يبلغه البيان سفراء المجلس